وقال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه سمعه يذكر أن رجلا مر على أبي ذر بالربضة وأن ابا ذر سأله أين تريد فقال أردت الحج فقال هل نزعك غيره فقال لا قال فاتني في العمل قال الرجل فخرجت حتى قدمت مكة فمكثت ما شاء الله ثم إذا أنا بناس موقصفين على رجل فضاغطت عليه الناس فإذا أنا بالشيخ الذي وجدته بالربضة يعني أبا ذر قال فلما رآني عرفني فقال هو الذي حدثته هذا الأثر أن رجلا مر على أبي ذر رضي الله تعالى عنه بالربضة وأبو ذر رضي الله تعالى عنه هو الصحابي الجليل والربدة مكان يوجد شرقي المدينة وراء النخيل والحناكية على هذا الطريق وكانت سابقا مركزا من مراكز الحجاج الذين يأتون من الشرق سواء من نجد أو العراق أو غير ذلك وكان بها سوق كبير للحجاج ونزل هناك أبو ذر رضي الله تعالى عنه ويقال في سبب نزوله هناك أنه كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الشام وهناك كان له اتجاه الزهد والورع مما جعل معاويه رضي الله تعالى عنه لا يستطيع الصبر عليه لأن بعض الناس كانوا لا يفهمون اتجاهه وكانوا يحملون رغبات أبي ذر على الوجوب وربما حملوا الناس ما لا يطيقون في ذلك فاشتكى معاوية إلى عثمان رضي الله تعالى عنهما حالة أبي ذر فطلبه عثمان الى المدين ثم رغب ابو ذر ان يكون بالربدة وهي مركز الحاج ولعل مقامه هناك كان لمنفعة الحجاج يبين لهم ويعظهم وقد جاء في حق ابي ذر رضي الله تعالى عنه في غزوة تبوك لما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم او اول ما وصل وتخلف بعض من كان تخلف وذكر الصحابة بعض الناس وخاضوا في اخبارهم واسكتهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فاذا بسوادة تلوح في السراب ثم أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كن ابا ذر فكان أبو ذر وقال صلى الله عليه وسلم في حقه يرحم الله أبو ذر ابا ذر فإنه يعيش وحده ويبعث وحده ويموت وحده وصدق ما قال صلى الله عليه وسلم اذ جاء في أمر وفاته أنه حينما احتضرته الوفاة لم يكن هناك أحد وخرجت زوجه تتطلع لأحد يمر بالطريق وليس الوقت وقت حاج وله في ذلك آثار تقول زوجه نظرت إليه وبكت فقال ما يبكيك قالت ليس عندي ما اكفنك فيه وليس هنا من يجهزك وأنا امرأة لا أستطيع ذلك فقال لا عليك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقوم عليه فتية من خيرة خلق الله وبعد لحظات فإذا بأربعة نفر من الأنصار يمرون بأبي در وحضروه في تلك الحالة فقال لهم بأمره وعرضوا عليه جهازه وطلب منهم ألا يكفنني من تولى إمارا أو عرافا أي عريفا أو, أو إلى آخره فقال فتى من الأنصار أنا يا عم أكفنك في إزاري وتوبين في عيبتي فجاء وكفنوه وجهزوه وصلوا عليه في ذلك المكان كان لأبي ذر رضي الله تعالى عنه منهجا في حياته أنه لا يدخر شيئا وهذا أمر قد يحمل بعض الناس نفسه عليه تورعا وزهدا ولكن ليس واجبا وليس محرما على المسلم أن يقتني شيئا لنفسه، وبهذه المناسبة فإن بعض من الناس ربما يلبس على البعض الآخر بمنهج أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وينادي بمبادئ لا يقرها الإسلام. ينادي بأن يتملك أحد شيئا لأن ابا ذر لم يكن يتملك ودعا إلى عدم التملك ولكنه بين عن حقيقة منهجه إذ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أقربكم مني منزلا يوم القيامة من لقيني على ما تركته عليه فقال أبو ذر كنت على صائم من تمر فسأبقى عليه هذا أمر ارتآه لنفسه ولو كان الأمر كما يقولون ما كان هناك أحكام ولا تشريع في الأموال ولا في العقود ولا في البيع والإجارة ولا الاقتناء ولا غير ذلك ولا كان هناك حاجة إلى تشريع الزكوات وبيان الأنصباء وما كان هناك حاجة إلى آيات المواريث ان ترك خيرا فللوالدين يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين من أي شيء يكون هذا إلا مما تملكه المورث وتركه لورثته بل الرسول صلى الله عليه وسلم حينما زار سعد وهو مريض وقال يا رسول الله انا على تلك الحالة ولي مال كثير ولا يغيثني الا ابنة واحدة افا اتصدق بثلثي مالي قال لا رجل بين يدي رسول الله يقول اتصدق بثلثي مالي ويقول له لا اتصدق بشطره قال لا أتصدق بثلثه؟ قال نعم والثلث كثير فأين هذا ممن يقول لا يتملك المسلم شيء وهو يريد أن يتصدق بطوعه واختياره ورسول يقول له لا ثم يضع لنا منهجا عاما اجتماعيا إنسانيا لان تدر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس السؤال يتركهم أغنياء بأي شيء بأن لا يتملك أو بأن يتملك ويترك وقد جاء ثلاثة أن خير الناس أو من, من طلب الدنيا من حلها وأنفقها في حلها لقي الله ووجهه كالبدر ونجد في أول كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وإيش وما غزقناهم من فقول ولا ومما غزقناهم ومما والباقي في نروح. لنفسه ولعياله والمجال في هذا واسع ولا حاجة إلى إطالة الحديث فيه ولكن أصبح مبدأ عدم القنيه والتملك مقرونا باسم أبي ذر إذا ذكر اسم ابي ذر جاء مبدأ من المبادئ الفاسدة وبرز والتصق بأبي ذر وأبو ذر براء من ذلك رجل مر على ابي ذر رضي الله تعالى عنه وهو بالربدة فسأله ابو ذر أين تمضي؟ إلى أين قال أريد الحج قال ألم ينزعك شيء آخر يعني لم يدفعك لم يدعوك لم يدعك إلى السفر شيء آخر تجارة زيارة معرفة أي شيء ما كان كل هذا جائز ولكن هل للحج والحج فقط دون غيره؟ قال نعم. لا شيء إلا للحج. قال إذن فاستأنف العمل. استأنف العمل كأنه يقول ابتدع عملا جديدا. وأي الأعمال يعنيها أبو ذر الخير ولا الشر؟ الخير. استأنف من عمل الخير شيئا جد من الآن لماذا؟ لأن صحيفتك قد بيضت أصبحت نقية بيضاء كأنه يقول قد محي عنك كل ما كان في صحيفتك من سيئة وخطيئة وهل أبو ذر يقول ذلك اجتهادا من عنده؟ ده هو الزاهد أزهد خلق الله او ان له في ذلك مستناد القاعدة العامة ان مثل ذلك لا يقال بالرأي والاجتهاد لانه امر غيبي يتعلق بالجزاء والعقاب واليوم الاخر وهذا لا يعلم بالاستنتاج ولا بالاجتهاد امر توقيفي مالك رحمه الله يذكر هذا الاثر هنا في اخر مباحث الحج بهذا المعنى بأن الحج يكفر الذنوب وقد تقدم لنا في الإفادة من عرفات أفيد مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه وجاء حديث موطأ فأن الله سبحانه وتعالى إذا كان عشية يوم عرفة فإن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا ويباهي بأهل الموقف ملائكة إلى آخره وقول أبي دعي في العمل جاء فيه الحديث الطويل عند الطبراني وأحمد وغيره الرجلان اللذان أتيا اللذان أتيا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بمسجد الخيف بإيه؟ قال يا رسول الله جئنا نسألك قال إن شئتما امسكتما واخبرتكما عما جئتما تسألاني فيه وإن شئتما سألتما فاجبتكما قال بل أخبرنا يا رسول الله وقال كان أحدهم من ثقيف والآخر من الأنصار فقدم الثقفي الأنصاري ليسال فقال له صلى الله عليه وسلم جئت تسألني عن الحج وما لك فيه وعن سعيك بالبيت وما لك فيه وعن ركعتي الطواف وما لك فيهما وعن سعيك, بي سعيك بين الصفا والمروه وعن وقوفك عشية عرفة وعن حلقك الشعر ونحرك الهدي، وما لك في ذلك قال والذي بعثك بالحق نبيا لعن هذا جئنا نسألك فأخبرنا قال صلى الله عليه وسلم أما مجيئك إلى الحج فإن راحلتك لا ترفع خفا ولا تضع خفا إلا كتبت لك حسنة ومحيت عنك خطيئة ورفعت لك درجة وأما طوافك بالبيت فكعفق سبعة من ولد إسماعيل وأما ركعة الطواف فكذا وأما السعي بين الصف والمروى فكعفق سبعين ورقب من ولد إسماعيل أما وقوفك عشية عرفة فإن الله يتجلى إذا كان عشية يوم عرفة ينزل إلى سماء الدنيا يباهي بأهل الموقف ملائكة السماء يقول عبادي جاءوا شعثا غبرا ماذا يريدون فتقول الملائكة يا ربي أنت أعلم بما جاءوا إلي جاءوا يرجون رحمتك ويخشون عذابك فيقول سبحانه أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه أما نحرك الهدى فمدخر لك عند ربك وأما حلقك الشعر فلك بكل شعرة حسنة ويحط عنك بكل شعرة خطيئة ويرفع لك بكل شعرة درجة أما طوافك بالبيت أي طواف الوداع فإنك تطوف ويأتي ملك يربد بكفه بين كتفيك ويقول استأنف عملا جديدا فصحيفتك بيضاء نقيه. فقوله صلى الله عليه وسلم استقبل عملا جديدا هو قول أبي در للرجل استأنف العمل فيكون أبو ذر رضي الله تعالى عن قال ذلك للرجل بناء على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم استأنف العمل مضى الرجل في طريقه وجاء إلى مكة ومكث ما شاء الله أن يمكث لأنها أيام نختلف فيها الناس منهم الذي يأتي من وقت مبكر فيمكث طويلا، ومنها من, ي... منهم من يأتي متأخر فيكون مكثه في مكة قليلا، ولهذا لم يحدد الرجل الحج أشهر معلومات الوقوف يوم واحد هو يوم عرب، وأيام منه ثلاثة أيام فقط ولكن المجيء للحج أشهر معلومات شواد بكامله والقعده بكامله وجزء من ذي الحج فياتي الحاج ويمكت في مكة ما شاء الله أن يمك فجاء رأى رجلا يتقصف الناس عليه اي يزحمون ويلحنون عليه ليستمعوا منه وهذه حالة الراغبين في طلب العلم والاستفادة ولا سيما في مواسم الحج لأن الناس يفدون من كل فج عميق، فيجدون من علماء الحرمين من يعلمهم ويرشدهم وهذه السنة منذ أن وجد الحرمان ومنذ أن شيع الحج ومنذ أن وفد الناس من كل الآفاق وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقف للناس يعلمه بل الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا في خطبته في منى وقف للناس بعد رمي الجمره العاقبة وأخذ الناس يسألون ما شعرت أن حلقت قبل أن أرمي ما شعرت أن رميت قبل أن أحلق ما افعل ولا حرج وتوالى الأمر بعد ذلك لإرشاد الناس وها هو عبد الملك يكتب إلى الحجاج لا تخالفن ابن عمر في أمر الحج ويتبع الحجاج ابن عمر في مناسك الحج في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر ينزل ابن عباس ويكلفه أن يقيم للناس الحج. إلى غير ذلك، وقد بين صلى الله عليه وسلم واجب علماء الحرمين في استقبال الوافدين وتعليمهم، وكما ذكر ابن ماجه في مقدمة. في حديث أبي سعيد إن الناس لكم تبع وسياتيكم أناس من أقطار الأرض يطلبون العلم فإذا جاءوكم فرحبوا بهم أو فحيوهم وقنوهم أي وعلموهم وكفوهم مؤونتهم وكان أبو سعيد رضي الله تعالى عنه إذا جاءه طلبة العلم يقول مرحبا مرحبا بوصية رسول الله وهكذا واجب علماء الحرمين بل واجب العالم الإسلامي أن يجعل علماء الحرمين هم القدوة لأنهم يأخذون ذلك كابرا عن كابر أو يأخذون ذلك عن, أهل عن السلف وما توارثوه من علم قولي وعملي ونعلم جميعا ان مالك رحمه الله اتخذ عمل علماء المدينة حجة وابو يوسف لما جاء من العراق بصحبة هارون الرشيد ولقي مالك واختلف معه في وزن الصاع فقال ابو يوسف امامنا ابو حنيف يقول ثمانية ارطال ومالك يقول لا هو عندنا خمسة أرطال وثلث وكان الفصل بينهما أن طلب مالك من الحضور أن يحضروا الصيعان التي كانوا يخرجون بها زكاة الفطر على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع عدد من الصيعان وأخذ أبو يوسف واحدا وعايره واقتنع بما قال مالك عن أي شيء عن واقع عملي موجود في المدينة وهكذا ولذا نجد المأذاهب الثلاثة تبعا لمالك في أعمال المدينة من حيث المساقى والمزارعة كيف كانوا يساقون على النخل وكيف كانوا يدفعون الأرض للمزارعة لأن ذلك أحكام عملية منقولة ولذا يقول الإمام بن تيمية رحمه الله في كتابه صحة مذهب أهل المدينة إنما تناقله الناس من السنة الفعلية لا مجال لكلام في ذلك إذن علماء المدينة علماء مكة علماء الحرمين العلماء الوافدون مع الحجاج على كل وفد معه علماء وعلى كل علماء قطر أن يعلموا حجاج بلادهم أقل ما يكون ذلك وكما يقال العلم لا يعرف موطنا ولا يعرف جنسيا ولا حدود العلم هو الشيء الوحيد الذي لا يحد بحد ولا يحجز بحواجز اذا ابو درن رضي الله تعالى عنه جاء الى مكة وتقصف الناس عليه اي اجتمعوا وانحنوا يستمعون ما يقول لانها فرصة من جاء من قرية من جاء من بادية من جاء من مدينة من جاء من بلدة فيها علماء يختلفون على أنفسهم فيود أن يسمع ما في الحرمين وقد أخبرتكم بالرجل الإفريقي الذي جاء إلى مكة وجاء إلى المدينة وجاءني وقال رأيت عجب قلت وماذا؟ قال في بلادي نصلي هكذا ويسدلون وجدت في مكة وجدتهم يصلون هكذا ويقبضون وجئت إلى المدينة ورأيتهم يصلون هكذا ويقبضون فما هو الحق يهمني في ذلك أنه افاقي جاء من أقصى العالم أو جاء من بلدة من بلاد العالم وكان ما رآه في الحرمين ملفتا لنظره ومصححا لعمله إذن تجمع الناس على أبي ذر تجمع الناس على غيره من طبيعة حال الحاج وهو فرض من افراد منافع لهم فهكذا الرجل لمن جاء ووجد الناس تخصفون على رجل، وحب الاستطلاع دفعه على اي شيء هذا التجمع فلما جاء ودافع الناس وزاحمهم ماذا وجد؟ وجد الشيخ الذي رآه من قبل متى سبقه؟ متى لحقه؟ متى جاء؟ لا, لا عرف في هذا الطريق مفتوح والإبل موجودة والطريق ميسر قد يسبقه وقد يلحق فنظر إليه أبو ذر فعرف عرف أنه الذي سأله بالربد إذا تعرف لأن العهد قريب وفي طريقه للرب فلما نظر إليه أبو ذر ووجده يدافع الناس على ما هم عليه وعرف أبو ذر من حال الرجل أنه إنما يعيد علما ليس هناك مال يقسم ولا هناك شيء قل نفسه الذي تزاحم عليه هو ذاك الذي أخبرتك به من قبل يعني أن الحج الحاج الذي جاء بنية خالصة وبقصد وجه الله سبحانه لا لتجارة ولا لزيارة ولا لسياحة ولا لشيء إنما أخرجه حج بيت الله الحرام أنه يستأنف العمل فإنه مرطور له ذاك الذي أخبرتك به سابقا هل يحتاج الرجل إلى سؤال بعد هذا؟ كانه قال له خلا أوجزت لك الامر والرجل فهم ما عند أبي ذر وماذا يريد أكثر من ذلك؟ هل يريد الحاج نتيجة أكثر من أن يستأنف عملا جديداً بسبب حجه؟ لا فتعلمون قضية الاعرابي جاء أعراب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعه وسمع الصحابة يدعون بأدعايا طويلة وكثيرة وكذا فقال يا رسول الله علمني دعاء وأوجز حتى أحفظ إني لا أحسن دندنتكم هذه هذه الأدعية وهذه الكلمات والجمل أنا لا أحسنها علمني شيء خفيف قال وأنت ماذا تقول في دعائك دنداتنا ما تحسنها أنت وانت بيش الدندن قال أنا أقول اللهم اغفر لي وارحمني اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار قال رسول قال؟, قال نحن حول هذا ندندن فحيش ندور لهذا علمني واوجز وهكذا ينبغي للمفتي ولطالب العلم ان يعطي السائل بقدر حاجته وسابقا قالوا المفتي والعالم كالطبيب المعالج لو جاء كطبيب شديد المغص في بطنه او الاسهال او اي مرض هل تجمع كل كميه الدواء اللي يحتاج كله احب دحين؟ انما يعطيه بقدر ما تحتمل حالته فاذا تحسنت حالته يمكن يغير له الدواء الى دواء اخر اقوى منه وهكذا الطفل الصغير هل تاتي لطفل رضيع عمره أربعين يوم وتروح تجيب له بيض وحليب ومحله مهرومه ومسلوقه ما يمكن أبقى. حليب امه يلا يقدر يمشي ان ساعه تمشي من اليانسون ولا شيء من هذا فاذا ما اكمل سنه تساعد بحليب اخر اذا ما اكمل سنة ونص يمكن تخذ له عصير فواكه ولا عصير خضروات ولا الى شيء ما وهكذا لو اثقيته الدسم في اول عمره قتلته لو منعته الطعام اللحم والخبز فيما بعد ضعفه وهكذا الانسان المستفتي طالب العلم انما تعطيه بقدر ما يقوى على فهمه حتى لو كان بالغاً رشيداً وهناك من القضايا المشكلة لا يقوى فكره على هضمها وامتصاصها لا ينبغي أن تدخله في مفاوز ومتاهات الخلاف لأنه لا يقوى على ذلك ولذا مسائل العقائد الشائكة ومسائل الخلاف المتفرعة لا ينبغي إثارتها عند عامة الناس أما بين طلبة العلم وبين الذين لديهم خلفيات علمية وبين الذين لديهم من المنطق أو الكلام ما يفهمون به توجيه الحديث قالت لا مانع إذن ذاك الذي تعهد حول هذا ندمد علمني وأوجز إلى غير ذلك وحديث علي رضي الله تعالى عنه حديث الناس بما إيش تعلم أتحردون أن يكذب الله ورسوله لو جئت لإنسان بأمر غريب بعيد لا يدركه يقول لا بل ما هو صحيح ويكذب الله ورسوله أن عقله لا يحتم ذلك. وابو ذر يقول، كما قال عنه علي، وعاء علم ذهب به. وابو ريا يقول عندي جراب علم لو فضته لقطع هذا. والنعمام يقول ما كل ما يعلم يقال. اذا يهمنا بهذا التنبيه على هذا ما هو؟ إذا جئت داعية في قوم. إذا جئت داعيا في بلده فلا ينبغي أن تجعل كميذا بالسطوح كل ما جاءه يفضه في الأرض لا يجب أن تنزل بمقدار ما يحتاجه الناس ويجب أن تعطي الناس بما يصلح أحوالهم وما عدا ذلك أبقيه عندك إذا هذا أبو ذر رضي الله تعالى عنه يرسم لنا طريقا في الدعوه وفي الوعظ وفي الارشاد وبدل ما يبعد يكثر عليه لا يشوف غيره ويش يبين له ايضا وهكذا يختم مالك رحمه الله كتاب الحج بهذا الحديث وبهذا الاثر